يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة وهي بعنوان صفة الغرباء لابي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري المتوفى سنة ستين وهو صاحب كتاب الشريعة رحمه الله تعالى آمين قال رحمه الله تعالى ذكر الغرباء من المؤمنين وأوصافهم في الدنيا وعلى أي حال هم فيها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء قيل ومن هم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله قال النزاع من القبائل قال أبو بكر وانشدني عبد الله بن حميد المؤدب في معنى هذا الحديث قال بدأ الإسلام حين بدأ غريبا وكيف بدأ يعود على الدلائل فطوبى فيه للغرباء طوبى لجمع الآخرين وللاوائل كما قال الرسول فقيل من هم فقال النازعون من القبائل وعن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وعن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال أخبرني أبو الدرداء وأبو أمامة ووافلة وألس بن مالك رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وعن الحسن قال المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها للناس حال وله حال قال أبو بكر وأنشدني عبد الله بن حميد المؤدب أيضا وترى المؤمن في الدنيا غريبا مستفزا فهو لا يجزع من ذل ولا يطلب عزا وتراه من جميع الخلق خلوا الزاء، ثم بالطاعة ما عاش وبالخير ملزا قال محمد بن الحسين رحمه الله فإن قال قائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ قيل له كان الناس قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم أهل اديان مختلفة يهود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسلم من كل طبقة منهم غريبا في حيه غريبا في قبيلته مستخفيا بإسلامه قد جفاه الأهل والعشيرة فهو بينهم ذليل حقير محتمل للجفاء صابر على الأذاء حتى أعز الله عز وجل الإسلام وكثر أنصاره وعلى أهل الحق وانقمع أهل الباطل فكان الإسلام في ابتدائه غريبا بهذا المعنى وقوله صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقيل من هي الناجية فقال ما أنا عليه وأصحابي وبقوله صلى الله عليه وسلم مر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا المتبعا ودنيا مؤترة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدلك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم فإن فيهم أيام الصبر الصبر لك قبض على الجمر فهذه صفة من صفات الغريب الصابر على دينه حتى يسلم من الأهواء المضلة ومن صفة الغرباء أيضا التي نعت بها أهل الحق أن يكون الغالب على الناس في جميع أمورهم مثل مؤاخاة الاخوان وصحبه الأصحاب ومجاورة الجيران وصلة الأرحام وعيادة المرضى وشهود الجنائز وما يجري عليهم من المصائب وما يسرون به من الأفراح بالدنيا والمتاجرة والمعاملة والمحبة والبغضه والمزاورة والملاقات والمجالسة والاجتماع في الولائم وأشباه لهذه الأمور فإن جميع ذلك يجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة لغلبة الجهل عليهم ولدروس العلم فيهم فإذا أراد المؤمن العاقل الذي قد فقهه الله عز وجل في الدين وبصره عيوب نفسه وقبيح الناس عليه ورزقه معرفة بالتمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح وبين الضار والنافع وعلم ما له مما عليه فإذا ألزم نفسه العمل بالحق بين ظهراني من قد جهل الحق بل الغالب عليهم اتباع الهوى لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم فإذا نظروا إلى من يخالفهم على طريقتهم تقول ذلك عليهم فمقتوه وخالفوه وطلبوا له العيوب فأهله به متضجرون وإخوانه به متثقلون ومعاملوه به غير راغبين في معاملته وأهل الأهواء له على مذهب الحق مخالفون فصار غريبا في دينه لفساد دين أكثر الخلق غريبا في معاملته لفساد معاش أكثر الخلق غريبا في مؤاخاته وصحبته لكثرة فساد صحبة الناس ومؤاخاتهم غريبا في جميع أمور الدنيا والآخرة لا يجد على ذلك مساعدا يفرح به ولا مؤالسا يسكن إليه فمثل هذا غريب مستوحش لأنه صالح بين فساق وعالم بين جهال وحليم بين سفهاء يصبح حزينا ويمسي حزينا كثير غمه قليل فرحه كأنه مسجون كثير البكاء كالغريب الذي لا يعرف ولا يأنس به أحد يستوحش منه من لا يعرفه فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا كما بدا والله أعلم فلو تشهده في الخلوات يبكي بحرقه ويئن بزفره ودموعه تسيل بعبره فلو رأيته وأنت لا تعرفه لظننت أنه ثكلا قد أصيب بمحبوبه وليس كما ظننت وإنما هو خائف على دينه أن يصاب به لا يبالي بذهاب دنياه إذا سلم له دينه قد جعل رأس ماله دينه يخاف عليه الخسران كما قال الحسن رحمه الله رأس مال المؤمن دينه حيث ما زال زال معه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال قلت وللغريب أوصاف كثيرة قد ذكرت منها ما يكتفى به عن الكثير من القول وقال بعض الحكماء في معنى سير الغريب إلى الله عز وجل وحده الطرق شتى ودرب الحق منفرد والسالكون طريق الحق أفراد لا يطلبون ولا تطلب مساعهم فهم على مهل يمشون قصاد والناس في غفلة عما له خلقوا فجلهم عن طريق الحق قد حادوا وانشدني أبو علي الرقي في بكاء الغريب على نفسه نسجت من الأحزان شعرا فقلته لأني غريب والغريب حزين ولينني دهري فلو كنت جلمدا للنت وكل للبلاء يلين فلا تعجبوا من أنة بعد زفرتين لكل غريب في الظلام أنين قال محمد بن الحسين رايت منذ سنين كثيرة مع عجوز جوربين بين أبيضين أخبرتني أن شابا من أهل دمشق محبوس في المطبق مظلوم وأنه نسج على خصريهما بيتين من الشعر في الغرباء على الأول غريب يقاسي الهم في أرض غربة فيا رب دار كل غريبي وعلى الثاني أنا الغريب فلا ألام على البكاء إن البكاء حسن بكل غريبي وإن شدنا محرز بن جعفر الرازي إن الغريب له استكانة مذنب وخضوع مديون وذل مريبي إن الغريب وإن أقام ببلدة يجبى إليه خراجها لغريب باب الحث على بلوغ مراتب الغرباء عن ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال لي يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور قال مجاهد وقال لي ابن عمر فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غداء قال أبو بكر وأنشدني عبد الله بن حميد المؤدب أيضا قال أيها الغافل في ظل نعيم وسرور كن غريبا واجعل الدنيا سبيلا للعبور وعدد النفس طوال الدهر من أهل القبور وارفض الدنيا ولا تركا إلى دار الغرور قال محمد بن الحسين رحمه الله فإن قال قائل أي شيء يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قيل له والله أعلم هو الرجل الحاضر الذي قد أنعم الله عز وجل عليه فرزقه مالا وولدا سره بهما وزوجة حسنا ودارا قورا ولباسا ناعما وطعاما طيبا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 فطعامه اليسير مما فيه كفايته ولباسه الحقير لما يستر به عورته جل ما يحمل معه جرابه وركوته يكابد السهر ليقطع عنه شدة آلام السفر وقلبه متطلع إلى ما يلذ به في الحضر محتمل للأذى صابر على البلوى لا يعرج في مسيره على شيء من أمور الدنيا غير ما فيه بعض كفايته قد لهي عن كل شيء له فيه لذة ينام بالليل في الأودية والشعاب ويقيل بالنهار في فياف الجبال والشجر على التراب وإذا مر بما تهواه النفوس لم يعرج عليه يحادث نفسه بالصبر عنه يقول لها حتى أبلغ مستقري فأمنحك ما تحبين إذا أجهده السير يبكي بحرقه ويئن بزفره ويختنق بعبره لا يجفو على من جفا عليه ولا يؤاخذ من آذاه ولا يبالي بمن جهله قد هان عليه في غربته جميع أمور الدنيا حتى يقطع السفر ويريد الحضر فقيل لهذا المؤمن العاقل الذي يريد الآخرة ويشنأ الدنيا كن في الدنيا مثل هذا الغريب لا يعرج إلا على ما قل وكفى وقد ترك ما كثر وألهى فإنك إذا فعلت ذلك كنت غريبا كعابر سبيل حتى تريد الآخرة وانت مخف من الدنيا حينئذ تحمد عواقب الصبر في جميع ما نالك من المشقة في سفرك والله أعلم وقال بعض الحكماء فتنكاس فلم ياس ما يعطب الناسا ولكن جد في السير فما قصر مذكاسا وقوم جمعوا الدنيا فصار القوم حراسا فلم يشغل بهم قلبا ولم يرفع بهم راسا فتن الله الغنى والعز والباس فلم يفتح حانوتا ولم يختم لكياسا ولم يالف مخلوقا ولم يطلب جلاسا ولكن جعل الذكر مع القران الناس له دمع ينبيك عن القلب وما قاس ويشجيك اذا ما يتبع الانفاس انفاس تراه في الصحاري لجلال الله لماسا ولو قيل له في قوته واسبه واسا غدا يخرج من ابيض خلق الله قرطاسا إذا ما قيل للأبرار قوموا فاشربوا الكاسا مضى يخترق الورد إلى الأتراب والآسا فقد صارت مياتيم محب الله أعراسا قال محمد بن الحسين من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته وإن قال قائل ولما يجفونني وأنا لهم حبيب وغمهم بفقدي شديد قيل لأنك خالفتهم على ما هم عليه من حبهم للدنيا وشدة حرصهم عليها ولتمكن الشهوات من قلوبهم ما يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بك دنياهم فإن تابعتهم على ذلك كنت الحبيب القريب وإن خالفتهم وسلكت طريق أهل الآخرة باستعمالك به الحق جفا عليهم أمرك فالأبوان بك متبرمان والزوجة بك متضجرة وهي تحب فراقك والإخوان والقرابة فقد زهدوا في لقائك فأنت بينهم مكروب محزون فحينئذ نظرت إلى نفسك بعين الغربة فأنست بأمثالك من الغرباء واستوحشت من الإخوان والأقرباء فسلكت الطريق إلى الله عز وجل الكريم وحدك فإن صبرت على خشونة الطريق اياما يسيره، واحتملت الذل والمدارات مدة قصيرة وزهدت في هذه الدار الحقيرة أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العافية أرضها طيبة ورياضها خضرة وأشجارها مثمرة وأنهارها عذبة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأهلها فيها مخلدون يسقون من رحيق مختوم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 باب صفة الغريب الذي لو أقسم على الله عز وجل لأبر قسمه عن ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعبد مغبرة قدماه في سبيل الله عز وجل شاعث رأسه إن كانت الساقة كان فيهم وإن كان الحرس كان فيهم إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له طوبى له ثم طوبى له وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لابره وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال كل ضعيف أغيبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لأبره قال أبو بكر أنشدني عبد الله بن حميد المؤدب في ذلك رب ذي طمرين نظو يأمن العالم شره لا يرى إلا غنيا وهو لا يملك ذره ثم لو أقسم في شيء على الله أبره وقال بعض المتعبدين ألا رب ذي طمرين أشعث أغبرا يدافع بالأبواب إذ ظل معسرا مطيع يخاف الله في كل أمره يكاد من الأحزان أن يتفطرا ولو يقسم من ألفا عليه أبره وكان حقيقا أن يجاب ويجبرا وعن معاوية ابن قرة قال بلغنا أن كعبا كان يقول طوبى لهم طوبى لهم فقيل ومنهم يا أبا إسحاق قال طوبى لهم إن شهدوا لم يدخلوا وإن خطبوا لم ينكحوا وإنما ماتوا لم يفتقدوا وعن أبي الفضل الشكلي قال رأيت شابا في بعض الطريق وعليه خلق فكأني لم أحفل به فالتفت إلي ثم قال لا تنب عني بأن ترى خلقي فانما الدر داخل الصدفي علمي جديد وملبسي خلق ومنتهى اللبس منتهى الصلف قال فجعلت ألود به وانست به وعن أبي امامه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن اغبط الناس عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاح أحسن عبادة ربه عز وجل وكان رزقه كفافا لا يشار إليه بالأصابع وصبر على ذلك حتى يلقى الله عز وجل ثم حلت منيته وقلت راثه وقلت بواكيه قال أبو بكر محمد بن الحسين وأنشدني عبد الله بن حميد المؤدب في ذلك أخص الناس بالإيمان عبد خفيف الحاذ مسكنه القفار له في الليل حظ من صلاة ومن صوم إذا جاء النهار وقوت النفس يأتي في كفاف وكان له على ذاك اصطبار وفيه عفة وبه خمول إليه بالأصابع لا يشار وقل الباكيات عليه لما قضى نحبا وليس له يسار فذلك قد نجاء من كل شر ولم تمسسه يوم البعث نار وعن عبد الله بن عمر قال أحب شيء إلى الله عز وجل الغرباء قيل وما الغرباء قال الفرارون بدينهم يجمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة عنافع عن بن مالك قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد فوجد معاذ بن جبل رحمه الله جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له عمر ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن هلك أخوك لرجل من أصحابه هلك قال لا ولكن حديث حدثنيه حبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد فقال ما هو يا أبا عبد الرحمن قال أخبرني أن الله تبارك وتعالى يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة ذاب ذكر من كان يحب الغربة ويخفي نفسه وينتقل من موضع إلى موضع عن العباس بن يوسف قال أشهدني بعض أصحابنا ألا رب ذي طمرين في مجلس الغداء زرابيه مبثوثة ونمارقه قد اضطردت أنهاره في رياضه مع الحور والتفت عليه حدائقه محل ديار إن حللت ديارها نعمت بدار الخلد مع من ترافقه رفيق وجار للنبي محمد لقد اعطي الزلفة رفيق يرافقه فيا حسن عبد جاور الله ربه بدار الغناء والغانيات تعانقه ويا حسنه والحور يمشين حوله على فرش الديباج سبحان خالقه وعن الحسين بن أحمد الأزدي قال قدم المصيصة فتم من المتعبدين فنزل في مسجد أسد الخشاب وكان يسمع من الناس الحديث وكان عليه أطمار وكان ناحل الجسم ذا بلا فأشرف أسد على بعض اجتهاده فقربه وادناه وخصه بالحديث فلما رأى ذلك من فعله هرب منه فافتقده فحزن عليه حزنا شديدا فانشا يقول يا من رأى لي غريبا ثيابه أطمار الجسم منه نحيل والوجه فيه الصفرار عليه آثار حزن بوجهه واغبرار يقوم في جوف ليل يناجي الجبار يقول يا سؤل قلبي يا ماجد غفار فالدمع يجري بحزن فدمعه مذرار يبغي جنانا نعيم يا حسن دار القرار فيها جوار حسان يا حسن تلك الجوار عرائس في خيام من اللآل الكبار سواعب غنجات نواهد أبكار لباسهن حرير يحير الأبصار وفي الذراع سوار يا حسنه من ثوار شرابهن رحيق يفجر الأنهار وسلسبيل وخمر تبارك الجبار يمر آلي غريبا ثيابه أطمار وعن أبي بكر بن مسلم قال يا من يريد بزعمه الإخمالا إن كان حقا فاستعد خصالا ترك التذاكر والمجالس كلها واجعل خروجك للصلاة خيالا بل كن بها حيا كأنك ميت لا يرتجي منه القريب وصالا وأنس بربك واعلمن بأنه عون المريد يسدد الاخلال يعطي ويزني بالعطاء تفضلا بعد الثواب ويبسط الامالا من ذا يريد مع الودود مؤانسا من ذا يريد لغيره اشغالا من ذا يلذ بغير ذكر مليكه من ذا يريد لغيره اعمالا لا تقنعن من الحياة بغيره وابذل قواك وقطع الاوصال فلئن بلغت لانت اكرم من بها ولئن هلكت فما ظلمت خلالا من ذاق كاس الخوف ضاق بذرعه حتى ينال مراده إن نال حاشا مؤمل سيدي من خيبة جل الجواد بفعله وتعالى وعن عبد الله بن الفرج العابد قال احتجت إلى صانع يصنع لي شيئا من أمر الرز فاتيت فأتيت السوق فجعلت ارمق الصناع فإذا في أواخرهم شاب مصفر بين يديه زبيل كبير ومر وعليه جبة صوف ومئزر صوف فقلت له تعمل قال نعم قلت بكم قال بدرهم ودانق فقلت قم حتى تعمل قال على شريطة، قلت ما هي قال إذا كان وقت الظهر وأذن المؤذن خرجت فتطهرت وصليت في المسجد جماعة ثم رجعت فإذا كان وقت العصر فكذلك قلت نعم فقام معي فجئنا المنزل فوافقته على ما ينقله من موضع إلى موضع فشد وسطه وجعل يعمل ولا يكلمني بشيء حتى أذن المؤذن للظهر فقال يا عبد الله قد أذن المؤذن قلت شأنك فخرج فصلى فلما رجع عمل أيضا عملا جيدا إلى العصر فلما أذن المؤذن قال لي يا عبد الله قد أذن المؤذن قلت شأنك فخرج فصلى العصر ثم رجع فلم يزل يعمل إلى آخر النهار فوزنت له أجرته وانصرف فلما كان بعد أيام احتجنا إلى عمل فقالت لي زوجتي اطلب لنا ذلك الصانع الشاب فإنه قد نصحنا في عملنا فجئت السوق فلم أره فسألت عنه فقالوا تسأل عن ذاك المصر المشؤوم الذي لا نراه إلا من سبت إلى سبت لا يجلس إلا وحده في آخر الناس قال فانصرفت فلما كان يوم السبت أتيت السوق فصادفته فقلت له تعمل قال قد عرفت الأجرة والشرط قلت واستخير الله تعالى فقام فعمل على النحو الذي كان عمل قال فلما وزنت له الأجرة زدته فأبى ان يأخذ الزياده فألححت عليه فضجر وتركني ومضى فغمني ذلك فاتبعته وأدركته وداريته حتى أخذ أجرته فقط فلما كان بعد مدة احتجنا أيضا إليه فمضيت في يوم السبت فلم أصادفه فسألت عنه فقيل لي هو عليل فقال لي من يخبر امره إنما كان يجيء إلى السوق من سبت إلى سبت يعمل بدرها من ودانق يتقوت كل يوم بدانق وقد مرض فسألت عن منزله فاتيته وهو في بيت عجوز فقلت لها هنا الشاب برز جاري فقالت هو عليل منذ أيام فدخلت عليه فوجدته لما به وتحت رأسه لبنه فسلمت عليه وقلت لك حاجه قال نعم إن قبلت قلت أقبل إن شاء الله تعالى قال إذا أنا مت فبع هذا المر واغسل جبتي هذه الصوف وهذا المئزر وكفني بهما وافتق جيب الجبة فإن فيها خاتما فخذه ثم انظر يوم يركب هارون الرشيد الخليفة فقف له في موضع يراك فكلمه وأره الخاتم فانه سيدعو بك فسلم إليه الخاتم ولا يكون هذا إلا بعد دفني قلت نعم فلما ما فعلت به ما أمرني ثم نظرت اليوم الذي يركب فيه الرشيد فجلست له على الطريق فلما مر ناديته يا أمير المؤمنين لك عندي وديعة ولوحت بالخاتم فأمر بي فاخذت وحملت حتى دخل إلى داره ثم دعاني ونحى جميع من عنده وقال لي من أنت فقلت عبد الله بن الفرج فقال هذا الخاتم من أين لك فحدثته قصة الشاب فجعل يبكي حتى رحمته فلما أنس الي قلت يا أمير المؤمنين من هو منك قال ابني قلت كيف صار إلى هذه الحال قال ولد لي قبل أن أبتلى بالخلافة فنشأ نشوءا حسنا وتعلم القرآن والعلم فلما وليت الخلافة تركني ولم ينل من دنياي شيئا فدفعت إلى أمه هذا الخاتم وهو ياقوت ويسوى مالا كثيرا فدفعته إليها وقلت لها تدفعين هذا إليه وكان بارا بأمه وتسألينه أن يكون معه فلعله أن يحتاج إليه يوما من الأيام فينتفع به وتوفيت أمه فما عرفت له خبرا إلا ما اخبرتني به أنت ثم قال لي إذا كان الليل خرج معي إلى قبره فلما كان الليل خرج وحده معي يمشي حتى أتينا قبره فجلس إليه فبكى بكاء شديدا فلما طلع الفجر قمنا فرجع ثم قال لي تعاهدني في كل الايام حتى ازور قبره قال عبد الله بن الفرج ولم اعلم انه ابن الرشيد حتى اخبرني انه ابنه او كما قال ابن ابي الطيب قال ابو بكر وبلغني ان عبد الله بن الفرج لما مات لم تعلم زوجته لاخوانه بموته وهم جلوس بالباب ينتظرون الدخول عليه في علته فغسلته وكفلته في كساء كان له وأخذت فرق باب من أبواب بيته وجعلته فوقه وشدته بشريط ثم قالت لإخوانه قد مات وقد فرأت من جهازه فدخلوا فاحتملوه إلى قبره وغلقت الباب خلفهم وعن محمد بن خلاد الباهلي قال حدثني مؤذن بل قال نزل سفيان الثوري عندنا في سكتنا وكان يجلس معنا ونحن لا نعرفه نظن أنه أعرابي فكان يصغي إلى حديثنا فإذا صرنا إلى حديثه سمعنا كلاما حسنا يذكرنا الجنة ويخوفنا النار فإذا طردته الشمس حل حبوته وانشا يقول ما ضر من كان في الفردوس مسكنه ما مسته قبل من ضر وإقتاري تراه في الناس يمشي خائفا وجلا إلى المساجد هونا بين أطماري تفنى اللذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار باب في موت الغريب عن عبد الله بن عمر قال توفي رجل بالمدينة من من أولد بالمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ليته مات في غير مولده فقال رجل من الناس لما يا رسول الله فقال إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة وعن عبد الله بن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال يا له لو مات غريب قيل وما للغريب منا يموت بغير أرضه فقال ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس له من تربته إلى مولده في الجنة وعن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت الغريب شهادة وعن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت الغريب شهادة وعن سفيان بن عوف قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حين طلعت الشمس فقال سياتي ناس من أمة يوم القيامة نورهم كضوء الشمس قلنا ومن أولئك يا رسول الله فقال فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في هذا الطريق من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له ادخل الجنة وعن أبي جعفر ابن الصفار قال لما على سر وجده النفس فالدمع من مقلتيه منبجس مدله واله له حرق أنفاسه بالحنين تختلس يا بأبي وجهه الجميل الذي يفوق وجه المدلل الملس يا بأبي جسمه الزكي وإن كان عليه خيلق دنس إن مات في غربة الغريب فقد ناح عليه الضياء والغلس قال أبو بكر محمد بن الحسين فإن قال قائل فكل من مات غريبا يكون موته شهادة على ظاهر الخبر قيل له الغريب على وجهين فغريب يموت طائعا لله عز وجل بغربته وهم على أصناف شتى كلها محمودة فهم الذين يرتجى أن يكون موت أحدهم شهادة وغريب عاصل لله تعالى بغربته وهم على أصناف شتى كلها مذمومة وفرض عليهم التوبة من الغربة والرجوع عما تغربوا له فإن قال قائل فصف لنا الغريب الطائع لله عز وجل بغربته حتى لا نتغرب إلا في طاعة الله قيل له من تغرب في حج أو في عمرة أو جهاد فمات في خروجه أو رجوعه فهو شهيد ومن خرج في طلب علم يريد وجه الله الكريم بعلمه ليعلم ما افترض الله عز وجل عليه فيستعمله ويعلم ما حرم الله تعالى عليه فينتهي عنه فمات فهو شهيد ومن خرج زائرا لأخ في الله عز وجل أو لزيارة رحم يبرهم بزيارته فمات فهو شهيد ومن كان ببلد فظهرت فيه الفتن فخشي على دينه وماله وأهله ففر منه إلى بلد غيره فمات فهو شهيد ومن ضاق عليه الكسب الحلال في بلده فخرج إلى بلد غيره ليكتسب الحلال فمات فهو شهيد ومن شرد له ولد أو أبق له عبد أو أمه فخرج في طلبهم فهو شهيد وأما صفه من تغرب في معصية مثل أن يقطع الطريق على المسلمين أو أن يعين الخوارج أو خرج اسعى في الأرض للفساد أو اختدع ولدا لرجل أو عبدا أو أمه فهرب بهم فتغرب أو خرج في تجارة محرمة لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنياه فهؤلاء وما يشبه أمثالهم عصاة لله عز وجل بتغربهم وفرض عليهم التوبة والرجوع عن قبيح ما خرجوا له فإن ماتوا في غربتهم لم تحمد أحوالهم وعن زكريا بن أبي خالد قال خرج فتى يطلب الدنيا فتعذرت عليه فكتب إلى أمه سأكسب مالا أو أرى في ضريحة من الأرض لا يبكي علي سكوب ولا واله حر علي حزينة ولا أحد ممن أحب قريب سوى أن يرى قبري غريب فربما بكى أن يرى قبر الغريب غريب قال فواف الكتاب وقد ماتت أمه فأجابته خالته تذكرت احوالا وأذريت عبرة وهيجت أحزانا فذاك عجيب فإن تك مشتاقا إلينا فإننا إليك ضماء والحبيب حبيب فمن على من عليك شفيق بوجهك لا تثوي وأنت غريب فإن الذي يأتيك بالرزق نائيا يجيء به والحي منك قريب وقال بعض الحكماء زعم الذين تشرقوا وتغربوا أن الغريب وإن أعز ذليل فأجبتهم إن الغريب إذا اتقى حيث استقل به الركاب خليل قال الغريب يهان قلت تجلدا إن الإله بنصره لكفيل قال الغريب إذا يموت ببلدة لم يبك أو يسمع عليه عويل قلت الغريب كفاه رحمة ربه وغن البكاء عن الفقيد قليل وقال بعض الحكماء أيضا تغربت عن أهلي فظلت مشردا وحيدا طريدا في البلاد أدور وخلفت إخواني وأهلي وجيرتي ينوحون شجوا إنني لصبور ولي وطن ماء على الأرض مثله ولكن مقادير جرت وأمور قال محمد بن الحسين أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن وصبر عليها وحذر البدع وصبر عنها واتبع آثار من سلف من آئمة المسلمين وعرف زمانه وشدة فساده وفساد أهله فاشتغل بإصلاح شأن نفسه من حفظ جوارحه وترك الخوض فيما لا يعنيه وعمل في إصلاح كسرته وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته وترك الفضل الذي يطغيه ودار أهل زمانه ولم يداهنهم وصبر على ذلك فهذا غريب وقل من يأنس إليه من العشيرة والإخوان ولا يضره ذلك فإن قال قائل افرق لنا بين المدارات والمداهنة قيل له المدارات التي يثاب عليها العاقل ويكون محمودا بها عند الله عز وجل وعند من عقل عن الله تعالى هو الذي يداري جميع الناس الذين لا بد له منهم ومن معاشرتهم لا يبالي ما نقص من دنياه ومن تهك به من عرضه بعد أن سلم له دينه فهذا رجل كريم غريب في زماله والمداهنة فهو الذي لا يبالي ما نقص من دينه إذا سلمت له دنياه قد هان عليه ذهاب دينه وانتهاك عرضه بعد أن تسلم له دنياه فهذا فعل مغرور فإذا عارضه العاقل فقال هذا لا يجوز لك فعله قال نداري فيكس المداهنة المحرمه اسم المداراه وهذا غلط كبير من قائله فاعلم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مدارات الناس صدقه وقال الحسن المؤمن يداري ولا يماري ينشر حكمة الله عز وجل فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله عز وجل وقال محمد بن الحنفية ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله عز وجل له منه فرجا ومخرجا قال أبو بكر فمن كان هكذا فهو غريب طوبى له ثم طوبى له هذا آخر الكتاب المسمى بالغرباء والحمد لله وحده وكان في آخره عن معاذ الرازي قال يا ابن ادم طلبت الدنيا طلب من لا بد له منها وطلبت الاخره طلب من لا حاجه له اليها والدنيا قد كفيتها وان لم تطلبها والاخره بالطلب منك تنالها فاعقل شانك وقال يحيى يا ابن ادم حفت الجنه بالمكاره وانت تكرهها وحفت النار بالشهوات وانت تطلبها فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبرت نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عاقبة الشفاء وإن جزعت نفسه على ما يلقى من ألم الدواء طالت به علته والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وصحبه وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة الأمر الأول المملكة العربية السعودية الرياض حي الروابي الدائري الشرقي بين مخرجي خمسة عشر شارع الزبير بن العوام رضي الله عنه شرق مصلحة الزكاة رقم الهاتف والنسوخ صفر واحد تسعة